بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شب الوسعى في الخن الذي يوحى في حضور الناس من الجن نذرا فد قام الارض